تفسير سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم وحانكو بلابا يا مقع إلهي إن حريستا قوديا مدى قارهان أدبا نحريستا لا أقسم بيوم القيامة وحانكو دارا ما لنت ولا أقسم بالنفس اللوامة وحانك لو قد أردنا يا نفت مسلم كأهائيس عنانته أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه موحو أما لي إنسان كو إنانا مَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ سَأَسْمَعُهَا وَحَنَوُدْنَا إِنَّ سَنُفَرِّيهِ سَ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ وَحُسَدُونِ إِنْسَانُ كُ إِنَّكَ غَالُوبَان وَحَكَوَرَيَا يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَحَنَوِيدِين وَغُورٌ مَّالِدُتُ قِيَامَةٍ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ مركو أرقو وريرو أرقاحو وخسف القمر دايحونا مدوبادو وجمع الشمس والقمر لنا كل ميقرح داي دايحا يقول الإنسان يومئذ أين المفر وحوديه قال كيمالين تاسحقين له عرارا كلا لا وزر ساسماها اي مجر تميل لقاما قلنارته الى ربك يومئذ المستقر حق الله يعني الله نقول ما لنتهي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وحال الله ورم إنسانك ما لنتهي وحو هر مرسدي بل الإنسان على نفسه بصيره قفك استقع نفتي سكم ولو القى معاذيره سكستهدء اقدر دارتنا لا تحرك به لسانك لتعجل به النبي الله عليه وسلم هذق لقاتن كذا سياد حفظت قرانك او دقدقتي دارتين علينا جمعه وقرانه دشايد وحا هذا انا كحفظ سيدنا قرانك او اا اخرسيت فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه دشايد وحا هذا انا كو عدين معانديس يحكمتيس بل تحبون العاجله أرنتو سيدات أمه ليسين معها إعدادة واحد جعيشه تنسو دقايسة دون يده وتذرون الآخرة واحد نكتة قايسان آخرة وجوه يومئذ ناظرة وجياله مالنتاس وينوري وحين أرك أو يفير ربك إذا يقعوا كفر أحسن أرجيسا ووجوه يومئذ باسرة وجيالنا معنى تسويدي الرسوم وإنما دوبان تظن أن يفعل بها فاقرة وحين هبتا إن لغو سمعين بلايه كلا إذا بلغت ساسماها اي مركي نفتو قارتو دونتا وقيل من راق او لا يرهدو يا وحكوتفا وظن أنه الفراق او يقين سدقينو دمانا يؤدوك كتاقايو والتفت الساق بالساق او لبضا دونسكو مرمان سكرا إلى ربك يومئذ للمساق رب جاء حاج يسانا لو نقول الله اكبر الله اكبر لا اله سورة القيامة ومكية فرتن آيات ود آينا كوكوبانتا حيوانا سورة 87 ترتيب القران الكريم كا سورة القيامة وحيكاد ليس مالينتا الله سبحانه وتعالى دتك سوكل من دونو ي مادخاداي كا غالدا ي مادخاداي غالدا ي سيدهي او بينiyeن ابال مارينتا مالينتااس waxaa isbadali doono wax walbad dadku ra wax حقيقه سميل ماغانغلو يا ادل ماغانغلو اون الله سبحانه وتعالى كاهن مالين تاس مجرتو الله سبحانه وتعالى مالين تاس وحك قرسون مجرو عيدك السنه يدا اسكوم رك الله سبحانه وتعالى وحك قرسون مجرو عيدك السنه يدا اسكوم خراتي فور عدر دارنا لغا قبل الله سبحانه وتعالى مجرو وحك قرسون عيدك السنه يدا اسكوم ما لنتس الله سبحانه وتعالى مجر وحكا قرسون إذ كستانا يذا إسكم أخرى تفوري حضر دارنا لما أقبله سورة داني وحي عديني ساسيدة الله سبحانه وتعالى حبيبك نصلى الله عليه وسلم قرآنك وبرعي حقيقة سدادكو الدنيا دا ايكا شعليهن آخيرو دادكو ما لنتس وقيف الله سبحانه وتعالى اركي ايا قيف فرحسنه بلا يسويه Suratud vaha yinu'aadda ina isa haqnimeada gayrida iya libaata da sakkratka iya ina isa ngaraba iya haqtavahba tereynnin. Sidaadda radeadul ala liya alvaha waachibinu vaha ina aludiyargarunel la kulun, ka Allah subhanahu wa ta'ala aada vallahu a'lamu sallallahu ala nabiyla Muhammad. فلا صدق ولا صلى من الرومان قال كي كتاب كإلهي ملا أوسا أتوك من إلهي ولكن كذب وتولى لكن وبيني يقرانك كي ونكجز تيمانكي ثم ذهب إلى أهله يتمطى كدبنا وحوءا دير كي سي هوق يا هلاك با أسوك نادئ ثم أولى لك فأولى هدنا هوق يا هلاك با أسوك نادئ أحسب الإنسان أن يترك سدا موحو أمري يا إنسان كين لوغتك بلا شون الحسابين أينن ألم يكن طفة من من ميونكه ها نيرميد لگا اب اوري دبيع منيا أو ثم كان علقتا فخلق فسوى كاد ابن وحيا هاتي حنجر الله وحكاب ري حنجرتي قفله ميسترا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الله وحوكا يا الانسان كاس لبن Ele isse veli kabi oodirinale, ee, juxi jalmeute. Allahakabu raiinsanki, divi ando famjusena woodin, ilus on oleja, või eedin te orden. Allah, või kvar, Allah, või dambay soo radda wehin waadayn ya sida galadu uga fagihiin haqa ya daacada ilaahi ya sida yaaaysteen kibirka ya qoq qadibtooda dambana hoog ya halag ya usugnaaday hoog ya halag ya usugnaaday haq diid kasta oo malaynaya in bilaash looga tagi la xisaabinaynin insaan kumuu san dareen sanayn heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray abuuristiisa dibiic ya xinjir ya lab Allah subhanahu wa ta'ala insanka dibi'i ja hajiri ja dadigi ja labka ahai siya miusad abudin inusonna ulai ja wuhidin taid. Subhanakallahumma bala wa Sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.